وإني محدثكم عن شخص تعاليني لاعقد النكاح لابنته فلما انتهت الخطبه وهي أن الحمد لله نعم هدونا السعيد والآخر ل لولي المرأة زوج فقال زوجتك بنتي فلان على مهر قدره ريال سمعت الكلام ولا لا سمعت قدره ريال فقلت له هذا غلط المهر ليس ريال اللي بياتك الآن المهر ما أرسلت إليه من الذهاب وغير ذلك فأقسم لي أنه لم يأخذ إلا هذا الريال وقال أنا لم أزوج بنتي الدراهم وإنما زوجتها رجل ولولا أن هبتها لهذا محرمة لو هبتها بدون شك مثل هذا الرجل يشجع ولا أظن أننا نعدم مثله نعم